اصل حاجة اصل حاجة يا حماد او ما حصلش الامور ماشية كاين نوعادي يعني مفيش فان שזה כדאו חלש. אני תמצח בו מינדה. ده سياده مكتب السياسه عندنا نشوف منتخب اسلامي ولا منتخب نص ونص ايه موسونس خمشاد يستاهلوش الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأشرح المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع يا واحد و بيقرأ كده المسلم ولا البخاري لسه ما قالش الحديث الاسماء اللي قبل الحديث لوحدها تشرح الصدر او حاجة فخمة اول اول واحد أب ابو بكر بن ابي شايد و كافي حدث عن وكيع قال ابو بكر حدثنا وكيع عن زكرياء بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ده حاجة رواية سيدنا بن عباس في الغالب في الغالب عن الصحابة مش عن النبي على طول لأنه توفي النبي زي سيدنا بن عباس صغير فما يدرش إما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدرش حاجة بإجماع المحدثين مش هندور وراه لأن سيدنا بن عباس نقولنا لو اثنين من العلماء أو ثلاثة أو أربعة رأوا الحديث يبقى متواتر ده ده لو العلماء طيب سيدنا ابن عباس علماء لوحده مجموعة مش كده سيدنا ابن عباس ايه مش عجبك او ايه علماء او مش علماء مجموعة علماء وعين روى عن الصحابي ده ولا الصحابي ده تفرق حاجة ما يروى بقى عن سيدنا معاز بحاجة بقى فخمة اوي اوي يعني هنا صرح بالروع عن معاذ بن جبل رضي الله عنهم قال أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وعني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك أطاع فلان فلانا وأطاع لكذا يعني أطاع له لكذا يعني إيه استجاب يعني استجاب له أطاع له يعني استجاب يعني طاعوا في ذلك فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب على هذا حديث مبراس قواعد منهج إيه المنهج اللي فيه حمد إيه, إيه يعني المنهج إيه يعني فيه إيه ايه التدرج ده بدأ بأهم حاجة ادي نمرة واحد التدرج يبدأ بالأهم فقل ايه فقل أهم أهم الشهادتين طيب نمرة اتنين يديهم بقى دروس في العقيدة والفرق والملل والخلافات والبدع والرد على البدع ينفع ذلك كان فيه كان فيه بر ولا يعمل ايه يشوف بقى الفريضة الركن التاني يصله لازم يصله الاول ولا يقود يتعلمه امور الاعتقادة والخلافات اللي فيه والمشاكل وهم يروحش يصله لا يتعلمه الصلاة الاول فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم بعض العلماء قال أن الزكاة تأخذ من أغنياء القوم فتعطى لفقراء القوم في نفس المكان لأنه قال إيه من أغنيائهم فترد في فقرائهم وعلى هذا قالوا لا تنقل الزكاة لا يجوز نقل الزكاة من مكان خروجه تؤطى الفقراء فإن زادت عن حاجتهم أو وافقت يعني ضرورة آخرين ممكن نقلهم إنما ابتداء لا يجوز النقل وبعض العلماء قال أغنيائهم يعني أغنياء المسلمين فتعطى لفقرائهم يعني فقراء المسلمين مش المقصود هنا المكان او اهل الحي المخصوص لا فعلى هذا اجازه نقل الزكاة ابتداءا يبقى مش مشكلة ان نستنى بقى لما نشوف ولكن الاكثرين على انها تعطى لفقراء المكان وعليه هذا يبرر فعلنا مع. الصومال لو انتم فاكرين جنا في وقت قلنا تصدقوا في الصومال فلقينا ان كل الاموال ارسلت للصومال كل الزكوات والاموال فلو تفتكروا جيت في رمضان قلت لا يجوز اعطاء المال للصومال الان ليه لا يجوز لان فقراء يضيعوا دور فقراء المكان يضيعوا دول أولى لأن الجمهور على أنه لا يجوز النقل والأجاز النقل لم يستحسنه عن أن تعطى في فقراء القوم برضه ده هو أجازه لكن الأفضل أنها إيه يعني كان هنا ضرورة وهنا ضرورة يبقى أهل المكان أولى لأن من حكم الزكاة تعلق عيون الفقراء بهذه الأموال الظاهرة ولذلك قالوا الزكاة في الأموال الظاهرة كلها وفي الذهب دون المجوهرات المجوهرات ما فيه الزكاة والذهب فيه زكاة المجوهرات يعني الألماظه لأن الفقراء ما عندهمش يعني ماشي لو شاف فصة ولا حاجة آه يعني عادي ما هو بيشتري الخاتم بـ 2 جنيه فيه فصة ما يخدش باله يعني إنما لو شاف ذهب يعني يبقى يعني ايه فيبقى ما يوعدوا دول من هذا المال يبقى اولى اه السومالي كانوا بيموتوا نعم السومالي كانوا بيموتوا اه لكن هنا فيه ناس بتموت برضو يعني الشيخ وليد قال عندنا في مدينة السلام جمعنا كذا مئة ألف للصمال ولم يبقى لنا شيء إطلاقا طب دينت دي فيها مليون فقير اللي مقطع واللي مشلول والأرامل واللي بتاع فدول يعملوا ايدو بيدوهم مرتبات شهرية انا احنا محتسين مش عارفين نعمل ايه طب وبعدين واحدة أرملة ومعاها ثلاثة أربع عيال ومش لقيتاكل تعمل ايه تروح تشتغل بغية ولا تعمل مصيبة يبقى أنا هنا فأفسدت البلد الموضوع مش كل نياكل لو ما كلوش هيقوله طيب نموت بقى من الجوع عبت واحدة شغال الفتاوى اللي بتجلنا جوزها ما خلاص مش لاقي حاجة فاشتغل يخطف شنط من في الطريق حرامة فبتقول اطلق منه ما هلازم نهدول الناس دي احنا هنفسد البلد لو مخدوش اللي هيشتغل حرامي و اللي هتزني و هتعمل لا ما هوش عاطفة الموضوع مش عاطفة وطبعا عشان احنا بيجيلنا الاسئلة فبيستبين لنا من احوال البلد يمكن الاخوة بوش ممتبهين لبعض الحاجات فلما جات فلوس وخلاص قلنا لهم ما فيش حاجة اسمها السومال قال طيب خلاص خد بقى زكاواتها هي للبلد رجعنا تاني فتحنا يمكن بعد يومين ثلاثة قلنا بقى ايه خلاص فتحنا تاني اللي عايز يدي للصومال يدي وطبعا كان تقدرنا ان الفلوس هتزيد عن حاجة الصومال يعني مش يقدروا يوصلوه مش هتزيد عن حاجتهم هتزيد عن قدرة الناس على التوصيل ولزي كان معايا فلوس غد دلوقتي ما رحيتش وانت بتوصل ازاي صعوبة بيبعتوا الفلوس في بلد افريقية تانية والبلد دي بياخدوا ويشتروا موان يعني موان غزائية وحاجة ويحاولوا ينقلوها ويدخلوا بها في وسط الحروب وبتاع فبيمشوا خطوة بخطوة ما يقدروش يودوا حاجات يعني مش, مش في امكانهم انا من رمضان لغاية دلوقتي معايا فلوس لسه ما وصلتش ما هو ناس اللي انا واثق فيهم ما عرفش بقى الناس دي ها؟ يعني مشايخ ولهو <تصفيق> انت عارف احمد النقيب ده عشرته هو اي واحد يقول قطب يبقى موثوق فيه ليه ما عرفوش انا شخصيا ولا اعرف ولا سمعته حتى انما لو انت عارفه اصدقك لو انت عارفه يعني سمعته كويس وعشرته ماشي امم <تع> <تعلي تعلي> طيب خلاص طبعا تساكد مع كلامك ملوش قيمة <تصفيق> ما هو الناس بتاخد والله اعلم يعني يقولك والعملين عليها الجماعة الشراية عندها قانون بياخدوا كزا في المية مش عارف كامل ها مين اللي بتكلم بياخدوا نسبة اللي بيلموا الفلوس بياخدوا نسبة ولزاك هم وقفين في الاشارات والبتاع تبرع يا اخي المسلم يقعد ينادي ويهتف علشان ياخد الارشين كويسي يعملين عليه فالناس اللي انا وثق فيهم وهو في مجلس ادارة الجماعة الشرعية يعني ما هوش واحد برضو يعني الجماعة الشرعية ونقابة الاطباء كانوا شايلين القصة دي فكان الأطباء بتودي الحاجات الطبية زي أدوية وحاجات زي كده وبما عايش عايش بتودي الباقي أكل وشرب ومحو عاشة يعني فقال لي معانا فلوس كتيرة لسه مش قادرين يعني السيولة متدرجة مش قادرين نوديها كلها لسه ما يعني فاللي وارد أزيد من اللي بنقدر نوصله منفعش أنا بقى ودي الواحد ممكن يكون يعني, يعني ما يحسنش التصرف مش لازم بيسرقها يعني انما يبعتها وخلاص يديها الواحد ماهوش موثوق فيه يقوم التاني يسرقها ممكن مثلا يبعتها في حاجة مش مضبوطة حاجات زي كده يعني ماقدرش اسق في تصرف كل واحد حاجات ما نقدرش نعلنها الكلام اللي قلته ده ده اللي ممكن يعلن أما ما لا يعلن. فده بقى يعني ايه يا حماد عايز تعرفه بقى بينه وبينك هقول لك حاجات ما تتقلش من الشتامت مرة زعله وطفش وقاله تشتم ليه احمد يحيى والعيال دي مش عاجبهم الشتيمه ثاني مره شتمته هو بقى عشان البا كان فقير عنده مليون ولا زياده بالالف بس عندنا مصحيه مصحيه مش عارفه ولا الصوالط يسافر الصومال اه لقطه من بقى إيه. أهول شوية عقد عمل في الصمار شو راه ياخد التبرعات شو هو ممكن التبرعات يعني اخبرني يعني أحد مالليه دي راية شوية بالسياسة قال ان غزة قطع غزة بيجي لهم تبرعات يعني هو القطاع غزة بس يظهر يعني الفلسطينيين عموما يعني وبيعيشوا عليها ما لهمش مصادر لا بترول بيصدروه ولا مثلا انتجارة يعني ما فيش الحاجات دي حاجة قليلة او فبيقول في الوقت ما كلمني يعني قال لي الراتب او يعني الارزاق اللي بتوصل لهم هناك اربع اضعاف المصريين المصريين اسعار ولا غاليه ولا حاجه وانا عشت هناك فتره اسعار ارخص من هنا بس طبعا ما بقى الظروف دلوقتي إنما يعني في وقت من الأوقات كان الـ الـ الوارد للفلسطيني أربع أضعاف المصر يعني ممكن التبرعات في وقت تزيد جدا عن عن الحاجة عن الضرورة وبعدين عن الحاجة تبقى بقى في الكماليات والترفيهيات ممكن طبعا ده يختلف يعني ممكن ده في وقت, في وقت تاني يبقى غير كده يعني ممكن آه وبعدين ممكن بتبقى فئة واخدة وفئة مش واخدة يعني فئة محصورة مش قادرين نوصل لهم وفئة يعني مدام مختلف يعني مش ده حكم عام على كله يعني ممكن الزمان اللي احنا فيه غير دلوقتي الأمور like مختلفة الله أعلم عشان محدش يقول أيوة لا خلاص ده ما نبعدش ما نعملش لا ممكن ممكن دلوقتي يبقى الأمور مختلفة بس أنا مش عارف دلوقتي إنما فلازم يعني في أمور كتير بتعتبر في الأو... في ال... فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم إذا اختار المصدق العامل على الصدق اللي روح يجمع الصدقة يجي في في الصدقة في الأموال الظاهرة الأموال الظاهرة اللي هي إيه مش عارف ليني ولا أموال الظاهرة الحيوان زكاة الحيوان أموال ظاهرة في جهة لقيها موجودة في المزارع وفي الثمار أموال ظاهرة إياك وكرائب أموالهم يعني عندما تيجي بتاخد شاه من أربعين شاه ما تمقيش بقى إيه أنتع واحدة فيهم اكبر واحدة وشكلها جميلة وبتاعهم اخده لا يعني اخد وسط يعني لا تاخد حاجة الضعيفة للمريضة ولا تاخد يعني الفخمة الجميلة اوي لا اخد كده حاجة في الوسط ملاكش لعب الكرائم الاموال وده طبعا حكم شرعي في الزكاة ان الواجب في الاموال اواصطها لا كرائمها والله يعني ده من جهة ان الحاكم ياخد ايه انما لو حب المزكي صاحب المال يعني ان يعطي الافضل يبقى ده افضل له طبعا وكان سيدنا من عمر ان كان حاجة بيحبها يقوم يتصدق بيها ويطيبها ويعملها يعني علشان تقع في يد الله فينيها وكده فيعني في دي مسألة ودي مسألة واتقي دعوة المظلوم هذا بقى منهج وقعدة مهمة قوي و... تربينا احنا عليها زمان وانتم ما تربيتوش عليها دلوقتي ياكوى الظلم سيدنا معاذ راح يعمل ايه رايح يحكم البلد وحكم البلد يعني تلاقي يقولك الغضب الثوري يعني يقتل ويسجن ويعمل علشان دي ضرورة الثورة يعني والحاكم ليه وانت غزبا عنك وانت مش عالك لا لا دعوة المظلوم مشكلة كبيرة سيدنا ابو سيدنا عمر كان في واحدة كده ايه يعني عليها كلام مش كلام مش حلو يعني فبعت لها بعت لها حد يعني يقولها تعالي كلمي عمر فقالت يا نهر يسود عمر مالي ومالي عمر مالي ولي عمر يعني اتكلم حد ماشي انما سيدنا عمر نفسه وكانت حامل فراحة مساقطة من الرعب وجهضت اداها اديها وعمل حاجة واحدة عليها كلام فبعت لها يسألها استجوبها يعني ما عملش اي حاجة فمن الرعب والخضة اجهضت فادها الدية دية الجنين ده اللي هنزل فشوف الاهتمام ازاي ب... انما انتوا بقى مثلا يبقى واحد ساقب العربية وانا راكب جنبه وماشي والناس ماشي في الشارع وهو ماشي لازق فيهم بالزبط يعني لو واحد مثلا مش واخد باله مد ايده كده او مثلا عيل جري مثلا صنطي واحد هيدهسه او هيخبط له ايده مثلا يشلها يكسرها يعمل وعادي يوالفش اي حاجة مش عامل مش حاسس ان فيه مشكلة للكم هم ياخدوا بالهم طب دسيدنا معاذ رايح قاضي يعني يعني لو غلط معذورة عند ربنا يعني ان اصاب له اجران وان اخطأ له اجر ومع ذلك واتق دعوته المظلوح يبقى لازم نهتم لازم نراعي قوي لازم نراعي جدا الناس اول ما روحت السعودية الناس اجعدي في الطريق وان عربات وقفة من بعيد مش وقفة من ريب من بعيد كلهم هدي ومستني قول ايه وملك معدي قول وبعدين اتاري ايه عاملين ايه اللي بيخبط واحد يدفع عديه 60 الف ريال وانزا كان في الوقت اشهر الحرب 120 ريال فهو طبعا انا فكر متدينين قلت ماشاء الله شايف اهل الحرامين متدينين اتاري اولي متدينين ابتعدى خايفين من لك الشريعة بلاش القانون القانون تقتل الراجل تدفع الديه مش حاجة يعني هتقول طب ده قتل خطأ هدفع ديه ليه ده غزبا عن عشان لما تيها تدفع الديه هيحصل ده المما الراجل عجوز زي حالاتي عدي ولا ولد صغير مش واخد باله ولا واحد الدنيا مش دريان بال... اللي بيحصل له من المشاكل فماشي مش واخد باله ما تخبطوش يبقى تفارمل وتمشي على مهلك علشان تراعي المسكين ده يعني بقى عرفت الفايده ولما انت تهمل تدفع علشان اهملت اه كمان ما يتزرعش حد بالخطا ويقوم عايز يقتل واحد يقول ده قتل خطا يبقى سد الذريعه هنا لو قلنا القتل الخطا ما حال يحصل ايه واد ماهر دم ضايقني ونرفزني خليهم عديوا وقتلوا وقتلوا خطأ اخبطوا بالعربية من غير ما اخد بالي خطأ على... ايو تحسب على الخطأ عشان تاخد بالك عشان ما مش كده والقاتل لا يارث خطأ غير خطأ ما يارثش حتى يدفع عدية يدفع ويدفعش دي قصة إنما وراسة ما يورسش عشان ما يتعجلش ايه قتل مورس عشان يورس سد الزريعة سد الزريعة ليه أحكام ما كده ما حدثت فيه اللي بره مش عندنا واتقي دعوات المظلوم انه ليس بينها وبين الله حجاب يعني واحد مثلا ما يحضرش الدار بقى ظلمنا ولا ما ظلمناش ظلم نفسه ظلم الامة كلها طيب بقى يتقي دعوة المظلوم بقى شكده لان المجهود اللي بنبذله دا كله المفروض دا مرسوم مثلا على مئة واحد لما يبقى ستين يبقى ضيعة تلتين المجهود عالفاض زائد انه طبعا ايه يا دي عشان ايش عاجبك والتأخير كل حاجات دي حاجات وحشة حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا زكرياء بن إسحاقة تحويل وحدثنا عيد بن حميد أه؟ عبد عبد عندكم وحدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو عاصم عن زكرياء بن إسحاقة عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال أنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع حدثنا أمية بن بستام العيشي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم عن اسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب تقدم يبقى هنا إيه قدمة يقدم أقدمة يقدم لو قال تقدم يبقى من إيه من أقدمة لو قلت تقدم يبقى من قدم زي شاربة يشرب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عما بعث معذن اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل يعرب أولا خبر ياكم وعبادته أي الإسم عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تأخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقك رائم أموالهم أطاعوا هنا بها هناك لذلك إيبا إي دا معناه إيبا إي إم إما الفعل يتعدى بكذا حرفا يا اما التضمين اللي احنا يعني بعض العلماء يقولوا به التضمين انه يعدل الفعل بحرف فعل اخر فيتضمن اللفظ معنيي الفعلين فنقول ها اين يشربون بها يعني ايه؟ يروى ها؟ يروى منها فيروون بها كده؟ وريت كيف التفسير؟ استكبروا عنها استكبروا واستكبروا عنها طيب إيه إيه في ايه الفعلين؟ استكبر عليها هم الضمائر الاعراب اعرضوا عنها الرث التفسير متالف ما شاء الله نطقته قوي لقيته فريد تقولوا تفسير وتقولوا حاجات وعارفين التضمين مسؤوليه بتزيد عليكم مش بقول كده مدح ما هو يعني ما دام عارفين يبقى تلزمه وايه بقى تدعون إلى الله على بصيرة مش تقول اللي انت عارفه و انت مش عارفه لا تقول اللي انت عارفه بس مش تبقى تنسى وتخرف تخريف كمان وحاجات لا ماشي يا سيدي يبقى امنتم بما قلت يعني ايه صدقتم و صدقتموه او صدقتم له واقررتم به يبقى هنا في تضمين برضه بل الايمان بكذا مش مجرد التصديق لابد من الاقرار خلافا لبعض المبتدعه قالوا التصديق كافي وعلى ذلك ابو طالب ولا هيخش جهنم ولا هيعذب ولا حاجه ولا حاجه اتحط على رجله ولا اي حاجه بكذبوا الله ورسوله مش كده لان ابو طالب اقل ولقد علمت ولق وقد وعلمته هو اصلا علمته مش محتاجه لان دين محمد من خيراني ها بان بقى بعد كده فيبقى لابد من الاقرار طيب هنا احتمال ايه على التضمين ها عميد فاذا اطاعوا بها وجادوا بها مثلا بهذا واعطوها منهم الله يعني الله اعلم بس بنستنتج والحمد لله رب العالمين صلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه نور ده كام ربيع 29 1 6 نور ده 6 ربيع دخلنا في ربيع 6 ربيع يعني المولد امتى